وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قصة الذبيح قصة جليلة النفع عظيمة الفائدة لمن تدبرها كسائر قصص القرآن المجيد قال الله عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين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 هو الأصل الذي بني عليه دين الإسلام قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ففي هذا من الفوائد الجليلة أول فائدة أن الرجل لا يفعل إلا بأمر يقول افعل ما تؤمر والمعنى أنك إذا لم تؤمر فلا يجوز لك أن تفعل فهذا هو الأصل الذي بني عليه دين الإسلام بل هو الأصل الذي بني عليه أمر الخلائق وهو الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين وأمر به الملائكة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله فلا ينبغي لعبد أن يقول حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يخبر حتى يخبر فيكون قول العبد تابعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وسائل أبواب الشريعة فلا ينبغي أن يقول الناس حتى يقول الله ورسوله ولا ينبغي أن يفعل العبد حتى يأمره الله ورسوله فتكون أقواله تابعة لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتكون أفعاله تابعة لأمره لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تتقدم عليه بقول حتى يقول ولا بفعل حتى يأمر وهذا الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين أمر به الملائكة ووصفهم به قال تعالى في كتابه المجيد وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فلا تسبق الملائكة ربها بقول فلا تقول الملائكة حتى يقول الله ولا يعملون إلا بأمر لا يسبقونه بالقول هو معنى قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلا تقل حتى يقول ولا تفعل إلا بأمر وإلا بأمر الله ورسوله لا بأمر أحد كائنا من كان أجل الله عز وجل الملائكة عن وصف الألوهية ووصفهم بالعبودية التامة الكاملة فإن حقيقة العبد أنه يأتمر بأمر سيده لا يتقدم بين يديه لا بقول ولا بفعل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يقول عليه الصلاة والسلام لأبيه افعل ما تؤمر إذا أمرت فافعل وإذا لم تؤمر فلا يجوز لك الفعل فهذه حقيقة دين الإسلام وكم ضيع الناس بمجراء هذا الباب تقدموا بين يدي الله ورسوله فهل قال الله عز وجل أو قال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله في كل مكان هل قال الله ورسوله الرحمن على العرش استولى هل قالوا إن الله لا يتكلم هل تكلموا بلفظ الجهة والجسم والحيز وهذه الكلمات التي أضل الشيطان بها فئاما من الناس ما كان سبب بدعة هؤلاء أنهم لم يجعلوا أقوالهم تابعة لقول الله ورسوله لكنهم جعلوا أقوالهم تابعة لعقولهم فما استحسنه العقل وصفوا به ربهم وما استقبحه العقل نفوه عن رب العالمين وتأولوا الآيات البينات والأحاديث النبويات واعتصم أهل السنة بهذه الأصول البينات فلم يتقدموا على ربهم بل القول بمثله يقول الله عز وجل آمنتم من في السماء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كان قول النبي عليه الصلاة والسلام تابعا لقول ربه وكان قول أصحابه تابعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجعلوا عقولهم ولا أقوالهم وأذواقهم مقدمة على قول الله ورسوله لا سبقوا الله ورسوله بقول ولا سبقوه بفعل ولا سبقوه بفعل وفي الصحيح من حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة قال جلس الي عمر رضي الله عنه فقال لي لقد هممت ان ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين يقول عمر لقد هممت ان اخرج جمال الصدقة كله حتى لا ابقي في بيت المال مالا فقال له أبو وائل إنك لست بفاعل فقال له عمر ولما قال لم يفعله صاحبات فقال عمر رضي الله عنه هما المرآني يقتدى بهما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لعمر أن يفعله لأنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بفعل بل يفعل إذا أمر إذا أمر وبالصححين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة موت عمر قال عبد الله سمعت عمر يقول إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بك وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يستخلف لأنه لا يتقدم بين يدي النبي وفي رواية لمسلم أنه قال دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت أما علمت أن أباك غير مستخلف فقلت لها لم يكن ليفعل قالت إنه فاعل قال عبد الله فحلفت أني أكلمه في ذلك قال فسكتت حتى غدوت عليه أي دخلت عليه غدوة ولم أكلمه فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا يعني أشعر بثقلي اليمين الذي حلفته قال فرجعت إليه ودخلت عليه فسألني عن حال الناس فجعلت أخبره ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فأليت أن أقولها لك زعم أنك غير مستخلف وإنه الله لو كان راعي إبل أو راعي غنم وجاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد قال فوافق مقالته قولي فسكت ساعة أو قال وضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي وقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال عبد الله فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحدا وأنه غير مستخلف هذا هو أصل الإسلام ما هو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحدا مع أن فعل أبي بكر جائس فما بالك؟ بالذين قدموا فعل الحسين على قول رسول الله مع أن فعل الحسين غير جائز فما بالك بهؤلاء هل عرفوا حقيقة دينهم لم يكن عمر يعدل برسول الله أبابك ولو كان فعل أبي بكر جائزا فكيف يفعل رجل ويقدم رجل فعلا حسين وهو غير جائس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او كيف يعدل احد برسول الله احدا تلك هي الفائدة الجليلة انك لا تقل حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأنك لا تفعل حتى يأمرك الله ورسوله وكم من أقوال وأفعال يقولها العبد لا يعلم حكم الله فيه وكم من مقالة قدم الناس فيها أقوال الناس على قول النبي لا يعدل الفاروق بالرسول أبابك وبعضهم يعدل بالرسول بعض العلماء يعدل به ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم فيقدم أقوالهم وأفعالهم على قول الرسول وفعله وعلى نهي النبي عليه الصلاة والسلام ويفتنون الناس ويقسمون الأمة إنها محلة جليلة وإنها فائدة عظيمة ولكن لمن تدبر وعمل فإن كثير من الناس يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لكنهم يقدمون ويزعمون ويا ويح ما زعموا أن من أخذ بنهي النبي فقد طعن في الحسين ومن اخذ بنهيه فقد طعن بالالبان ومن اخذ بنهيه فقد طعن بابن باس هكذا يسعمون افكان عمر طاعنا في ابي بكر لكنها اقوال لم تصادف احوالا لكنها السنة تنطق وقلوب ليس فيها من اصول الايمان الا القليل ولا تغتر بسمت ولا تغتر بعلم ولا بشهرة والسلف يقولون ربما غرور بثناء الناس عليه وهو لا يشعر لا تغتر بمدح أحد فإن حقيقة الإسلام تلك لا تقدم بين يدي نبيك وانظر ما قال تجعل نظرك وفكرة في كلام النبي فبهي تأتمر وفيه تنظر وتفكر وتعتبر هو أصلك وفصلك هو دينك كله هو حياتك وأصلك وأسك ورأسك فهذا هو قوام الإسلام كله وبغير ذلك فاعلم أنك على غير الجادة وأنه لن ينزو عبد بقول مزخرف وإنما ينزو بانتفاله لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فاعلم أيها العبد أنه من التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول المقالة الحقة التي ظاهرها خلاف مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز العبد أن يقول مقالة موافقة للكتاب والسنة لكن ظاهرها يخرج كلاعتراض على مقالة النبي هذا لا يحل وإن كانت المقالتان من باب واحد فقد روى أهل الصحيح وغيرهم من حديث عمران بن حسين إن أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير والحياء اللغوي يخالف الحياء الشرعي الحياء خلق يعترن النفس يترق به المرء أقوالا وأفعالا فالحياء اللغوي كل خلق حملك على ترك أقوال وأفعال لكن الحياء الشرعي كل خلق حملك على ترك ما هو مخالف وكل حياء حملك على ترك مقالة الحق فليس هو بالحقيقة حياء ولكنه ضعف وخار وترك للواجب عليك فلأن رجلا جلس مع قريب له أو صاحب أو رئيس في العمل فراه يأكل بشماله أو يشرب بشماله وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا فهذا العبد أمر أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فلو ترك هذه المقالة ولم ينبه قريبه أو صاحبه على مخالفة فعله لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنني استحييت أن أقول له لا تأكل بشمالك فهذا الحياء جعله يضيع الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر فهذا الحياء لم يأتي بخير فليس هذا الحياء هو المقصود من قول النبي الحياء لا يأتي إلا بخير إنما يقصد الحياء الشرعي كما كان الإمام أحمد مثلا يكتبوا لجيران له رسائلهم إلى أقاربهم وكان أحمد بعد صبيرا فكانوا إذا أرادوا أن يكتبوا المقالة من الفحش أمسك القلم أحمد لن يكون يكتب هذا الكلام حياء فالحياء الذي مدحوه النبي ما منع الرجل من الفحش يستحى يدخل في حجرة ليس فيها إلا مرأة واحدة لأن الخلوة محرمة فيستحي فيخرج لكنه لو رأى ممكرا ولم يتكلم ولم يكن معدورا فهذا الحياء ليس ممدوحا فمراد النبي كان يفهم أصحابه فلما حدث عمران بهذا الحديث فهم بعض الناس مقالة واسعة فقال له فقال له إننا نقرأ في الكتب أي في كتب الحكمة إن من الحياء ضعف. وهذا صحيح من الحياء ضعف وجبن وهذا يقره النبي عليه الصلاة والسلام ويقره الشرع ولم يرد النبي هذا النوع لما قال مقالته السابق فهذه المقالة لا تخالف مقالة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه لما قالها بعد كلام النبي خرجت كأنها اعتواض عليه وكانها تقدم بين يديه فغضب عمال وقال احدثك عن رسول الله وتحدثني عن كتبك والله لا حدثكم ابدا وجعلوا يسكتونه ويقولون يا أبا نجيد إنه بخير يعني هذا الرجل ليس بمبتدع ولا يقصد مقالة سيئة لماذا غضب لأن هذه المقالة ظاهرها تقدم بين يديه وإن كانت ليست كذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل إذا استأذنوكم فقال أحد أبنائه والله لنمنعهن يتخذنه دغلا أي تريد المرأة أن تخرج إلى أي مكان فتقول لزوجها أذهب إلى المسجد فإذا خرجت ذهبت إلى ما تحب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد هذا القصد. لم يقصد أن المرأة يؤذن لها لو اتخذت هذا الإذن سبيلا لمعصية الله إنما قصد إذا أرادت المرأة حقيقة الصلاة فلا تمنع وعائشة رضي الله عنها قالت هذه المقالة لو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل وهذا يدل على أن منع المرأة من المسجد إذا اتخذته دغلا شريعة سابقة وقد منع كبار التابعين كابن المسيب وجماعة نساءهم من صلاة العيد بهذا الغرب لكن ابن عمر غضب على ابنه ولطمه ورماه بالحصى وسبه سبا بليغا وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن مع ان كلام ابنه لا يعارض السنة وهو عين كلام عائشة لكنه خرج كأنه تقدم بين يدي رسول الله مع ان الكلام موافق للنبي لكن صورته باطلة فقارن بين هذه الصور وبين من يقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الغناء فيقولون إن القرضاوية أحلى فانظر كيف يتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقالة من تبعوه مخالفة لقوله ولا يجوز أن يقول هذه المقالة وأن تخرج أقاويل الناس كلاعتراض ولو كانت صوابا فكيف لو كانت باطلة قول بين من يقل له, له لم يأتي عن النبي حرف واحد يحل تكوين الأحزاب والانتخابات فيقولون أحلها فلان وجوزها فلان انظر كيف يخرجون المقالة كالاعتراض على مقالة النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم كيف يسير المسلمون وتأمن مقالة عمر ووالله لو أن القلب رجق ولو أن العين بكت مكان عظيما لما قابله ابنه بالرأي يقول له لو كان لك راعي ابن أو راعي ظلم وجاءك وتركها يعني لو استرعيت رجلا ألف بعير ثم ترك البعران وحدها وجاءك ما تفعل البعران؟ أليست تذهب يميناً وشمالاً ويضيع المال يقول فرعاية الناس أشد كيف تدعو الناس بلا رأس ألا يضيعون فسكت عمر ساعة غشع للمقالة ثم رفع رسه معلماً يقول إن الله عز وجل يحفظ دينه هذا المثال ليس كذاك يا ابن عمر إن الله يحفظ دينه فانظر لمن نزلوا وخرجوا على الحاكم وكونوا الأحزاب وأقروا الانتخابات حتى يحفظوا الدين على الناس من العلمانيين فماذا فعلوا هل علموا أن الله يحفظ دينه فلا يجوز لهم معصيته تقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وفعلوا فضيعوا الدين على الحقيقة إلا ذقية يحفظها رب العالمين أيها الإخوة في قول الله عز وجل عن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وصف به ملائكة النار عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهل في المقالة تكرير هل معنى قول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم هو معنى يفعلون ما يؤمرون قال بهذا جماعة وهو خطأ فإن العصيان ألا يعمل الرجل مع القدرة فلابد من هذين القيدين ترك العمل ووجود القدرة فلو ترك الرجل العمل للعجز فليس عاصيا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرط لأنهم عجزة فكان قوله لا يعصون الله ما أمرهم لا يدل على أنهم يفعلوا لأن العصيان هو ترك العمل مع القدرة فلو أنهم تركوا تعذيب أهل النار مع العجز لم يفعلوا وما كانوا عاصين ولا مقصرين فأشار بقوله يفعلون ما يؤمرون على وجود القدرة وكانت المقالة الأولى لا يعصون الله ما أمرهم أنهم لا يتركون العمل بالشرع قط وكان قوله ويفعلون ما يؤمرون دالا على وجود القدرة التي بها يتم الفعل فانظر كيف رفع الله من قدرك إذ أمرت بما أمرت فيه الملائكة ووصفك بما وصف به الكرام البررة فاروى بنفسك أن تنزل إلى حضيرة الوحو وأن يكون راسك في الباب الشيطان الذي تقدم بين يدي الله والذي لم يفعل بعد الأمر وخالف القول فكان فكان قول إسماعيل عليه السلام افعل ما تؤمر إشارة جليلة إلى حقيقة الدين وأنه لا ينبغي لأحد أن يقول أو يفعل إلا بأثر أيها الإخوة حققوا أقوالكم بأعمالكم حتى لا نكون من المنافقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا صرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولها